وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم ثعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس يَسْمُو بِالْكُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ مِّنْ عِندِ ذي العرش مكين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 waarheen jullie gaan? Is het niet alleen